كل باك فسيبك وكل مدخور سيفنح وكل مدخور سيمسح ليس غير الله يبقى من على والله أعلى دعا كما فقدته في زمان سبا واذكر ذنوبك واذكها يا مذنب لم ينساه الملكان حين نسيته بل أتبتاه وأنت لاه تلعب والروح منك وديعة أودعتها ستردها برغم منك وتسلبك الليل فعلا واللهار كلاهما أنفسنا فيهما تعد وتحسب